صايا دولتي هي اعيدي مجدنا حي هيا وردي تاج امتنا عليها ماتها هي صايا دولتي هي اعيدي مجدنا حي حي تاج امتنا عليها ماتها هي أبيدي كل قاوت واورينا بكي شيا وان ينتطفي جندا فضيا فسهوا ان كل قاوت وأوري نارك شيئا وإيا تلقى في جند قذي أنفاسه أيا قذي أنفاسه أيا سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا مردي تاج أمتنا هيا دولتي ولا حية وذت جمتينا عليها ماتها هي ولا لا ترحمين جسنا ويالويل سانه ليه يقوم الليل يسقهو ويملأ يومه غيا ولا لا ترحمين جسنا ويالويل سانه ليه يقوم الليل يسقهو ويملأ يومه غياء ويملأ يومه غياء يا دولة هي أعيدي مجدنا حيا وُجّي تاج أمتنا على هاماتها سرى يا دولتي هي عيدي مجدنا حيا وُجّي تاج أمتنا على هاماتها رجال الدولة كانوا وما زالوا لنا في حي الله فرصانا ببغداد الأولاحية رجال الدولة كانوا وما زالوا لنا في حي الله فرصانا ببغداد الأولى حية بجال الدولة كانوا هو زالوا لنا في حي الله خرسانا ببغداد الأولى حية ببغداد الأولى حية ببغداد الأولى حية صرايا دولتي عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا سرى دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على ماتها هيا وحي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا فهذه صفحة الأبطال تطويذ لنا طيا وحي الله شجعانا